أين اختفى المسلمون؟ تأمل عمرو بن عبسة وجوه مكة فرأى الوجوم يملأها أما النبي الذي جاء يبحث عنه فمستخف عن الأنظار وقومه يتسلون باختراع التهم له وشتمه في مجالسهم لذا تلطف في سؤاله حتى تمكن من الوصول إليه ولما وقف بين يديه لم ير معه أتباعا فسأله ما أنت؟ قال أنا نبي قال وما نبي قال أرسلني الله قال عمر وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأي يوحد الله لا يشرك به شيء قال فمن معك على هذا قال حر وعبد ومعه يومئذ أبو بكر وبلال تحمس عمرو بن عبسة فأراد البقاء في مكة لكن النبي عليه السلام أجابه إجابة تنضح بالواقعية قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس؟ ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني انتهت المقابلة الخطيرة وعاد عمر وأحزان الدروب تسأله أمثل هذا العظيم يعيش خائفا لا يستطيع أحد أن يبوح بحبه أو أن يأخذك إليه ما الذي جرى للقوم ألم تكن مكة قبل سنة تصيح بصوت واحد أتاكم الأمين عاد عمر بن عبسة إلى أخيه أبي ذر يحمل قلبا آخر ويقول والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر لكن أبا ذر لم يقنع بما سمع كان شغوفا بالمزيد من التفاصيل فقال لأخيه لم تشفني من الخبر ثم نهض أبو ذر وملأ جرابه بالزاد وأخذ عصاه وامتطى راحلته يريد أن يكتشف بنفسه ما الذي يجري في مكة. أما في مكة، فيتسلل شاب وشابة من بيتهما نحو النبي عليه السلام ليسلما. هما سعيد ابن منقذ الرضيعات زيد بن عمرو بن نفيل. وزوجته فاطمة بنت الخطاب ثم يعودان لبيتهما سعيدين خائفين وكان خوف فاطمة مضاعفا فأخوها عمر شاب فاق شيوخ قريش هيبة وقوة رغم أنه في الثامنة والعشرين من عمره وكان أخوها عمر قد سمع بأمر النبوة والتوحيد لأول مرة حين كان عند أحد الكهنة قرب أحد الأصنام حينها أقبل رجل وثني يسحب خلفه عجلا ليذبحه ولما توقف أمام الكاهن استأذنه في ذبح العجل تقربا وعبادةً للصنم ثم أخرج سكينه وسمى باسم الصنم وغرز السكين في جسد العجل فانفجر دم العجل وفجأة وفجأة انفجر صوت مخيف ملأ المكان وأفزع عمر والكاهن وكادت معه تسقط سكين الوثني أو ربما سقطت